ألف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 قال فبما أغويتني لأقعذن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لا جهنم منكم اجمعين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 وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا والله وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُل إِنَّ اللَّهَ لَا بالفحشاء بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُل أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة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 اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا أؤلاء أظلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رجالا يَعْرِفُونَهُمْ بسيماهم يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بِآيَاتِنَا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من 116. ومن أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إِنَّ ربكم الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النار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 فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد الأخاهم هودا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 قال يا قوم ليس بي سفاة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فَيَأْخُذَكُمْ عذاب أَلِيمٌ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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح إنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 111. لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 112. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون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 قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا, الناس ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الْأَرْضِ بعد إِصْلَاحِهَا ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقودوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا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 السَّائِلَ الظَّرَاعٌ لَعَلَّهُمْ يَظْرَعُونَ تُمْثِلُهُمْ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 114. يأتيهم وَهُمْ بياتا وهم نائمون 115. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون 116. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون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 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن لكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصنبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعوا لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك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 فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنزيناكم من آل فرعون يسومونكم شوء العذاب يقتلون أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نِسَاءَكُمْ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 قال ابن ام إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 فلما أخذتهم الرَّجْفَةُ قال رب لو شئت أَهْلَكْتَهُمْ من قبل وإياي أَتُهْلِكُنَا بما فعل السفهاء منا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 عندهم في التوراة وَالْإِنْجِيلِ يأمرهم بالمعروف يأمرهم بِالْمَعْرُوفِ وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم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 وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إِلَى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبدست منه اثنتا عشرة عينا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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اشكنوا هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سددا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 وَإِذْ نتقن الجبل فوقهم كَأَنَّهُ غُلَّةٌ وظنوا أَنَّهُ واقع بهم خذوا ما آتيناكم بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذريتهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى شَهِدْنَا أَنْ تقولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ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 واتن عليهم نَبَأَ الذي آتيناه آيَاتِنَا فانسلخ منها فَأَتْبَعَهُ الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ واتبع هواه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 مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون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 أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 ألهم أردل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل اذعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون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 وَإِذَا لَمْ لم بِآيَةٍ قَالُوا قالوا لولا اجتبيتها قل إنما مَا ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى لِقَوْمٍ لقوم يؤمنون